شهادة أحدٍ فشهادة أحدٍ أربع شهادات بالله إنهم لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنهم لمن الكاذبين.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 شررا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب من الافن والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا ات سمعتم ظن المؤمنون والمؤمنات قالوا هذا ifkum مبين لولا جاءوا عليه باربعه شهداء فاذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولو لفض الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم لمسكم في ما أفضتم في عذاب عظيم إذ تلفقون بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم فيه علم وتحسبونه نهينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتم قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكل الآيات والله عليم الحكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة الله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمكم وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان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 والله سميع عليم ولا يأكل أولي الفضل منكم وزعت أن يؤتن كل القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصححوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ألا تحبون أي يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات يعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسلتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا اِئِذْ هُوَ وَفِيهِمْ مَاهُ دِينُهُمْ الْحَقُّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ الظَّالِمَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ الْخَمِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَمِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّأُونَ مِمَّا يَقُولُونَ هم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بلوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم رجعوا فارجعوا وأزقى لكم والله بما تعملون عليهم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير ضيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا, وتسلموا على أهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تذكرواها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم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 إن الله خبير بما يصنعون وكل المؤمنات يأخذن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبذين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوهن لا يبدي زِينَتَهُنَّ إلا لِأَبْعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أو أَزْوَاجِ أو بني أخواتن أو بني أخواتن أو نسائن أو مملكة أو التابين أو التابين غير أهل القرابة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عوات النساء. وَنَادَى يَضْرِبُ نَبِ أَرْجُلِهِنَّ لِيَعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وتوبوا, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ وتوبوا إِنَّ اللَّهَ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ وَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفِيقُونَ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْ الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يؤنهم الله من فضله والله واسع العليم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم لا تستعفف الذين لا يجدون لك حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانهم فكتبو فكتبو إن علمتم فيهم خيرا وأتوم مما للك الذي أتاك لا تكره فتياتكم على الرغاء إن أرادنا تحصنا اللتب ترو عرض الحياة الدنيا وَمَن يُكره النَّفَع إنَّ اللَّهَ مِن بعد إدراهِ النَّظُور الرَّحيمَ وَلَقَد أَلْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ لَقَدْ أَنزَلْنَا إليكم آيات مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلَ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ اللَّهُ سَمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَالَّذِي خَلَقَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ أصبح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري قد من شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسناه نور علينا. يهذل لول لي ما يشاء ويطرق الله أمثال الناس والله بكل شيء عليم الله لول السماوات والأرض الله لول السماوات والأرض مثلا كمشكات بمكنها المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب ذري يوقذ من شجرة يوقذ من شجرة مباركة زيتونة لا شرحية ولا ضربية يكاد زيتها يضيرا وَلَمْ تَمْتَسُّنَا نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِ اللَّهُ لِنُرِي مَن يَشَاء وَيَظْلِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلْنَاس وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ الْمَاءُ عَدْنٌ ويذكر فيها اسمه يسبح لهن فيها بالغذو والآصال في بذوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح لهن فيها بالغذو والآصال رجال لا تلهيهم تجارا جَالُ الَّتِي لَا تُنْهِي تِجَارَتُهَا وَلَا بَيْعُنَا ذِكْرُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها سنه يسبح له فيها بالقدم في والآصال رجال لا تلهيهم ولا بيع عن ذكر الله وإفام الصلاة وإيتاء الزكاة وإيتاء يخافون يوما يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فِيهِ القلوب تتقلب في القلوب والأبصار في بيوت أذن الله أن تنفع ويذكر فيها اسمه يسبسح له فيها القذو والآصال رجال لا تلهيهم فجارة ولا بيع عن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 الذين كفروا أعمالهم كسراب ببيعه يحسب الضمان ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الضع عنده فوفاه حسابا حتى إذا جاءه لم يجد شيئا عند الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب أو ظلمات في بحر النجي يغشاه موج من فوقه موج من فوق سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ لَهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورِ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ له فَمَا لَهُ مِنْ نُورِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُم من, مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْطَّيْرُ كلهم قد علم صلاة وتسبيحا والله عليهم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يسقي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله مكاما فترى الوذق يقلج من خلاله وينزل من السماء من انجبال فيها من مرد فيصيب به من يشاء فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برطي يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ألم تر أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودع يخرج من خلاله وينزل من الشمال من جبال فيها من برد فينصب به ما يشاء فينصب به ما يشاء ويصرف عن ما يشاء. كأدسنا برط يذهب بالأبصار يقلق الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلف كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلينه ومنهم من يمشي على أربع والله خلف كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلينه ومن من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا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 أي يكونوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون وما يطع الله رسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزين وأقسموا بالله جهاد أيمانهم لئلا أمرتهم لا يقدون قل لا طاعة معروفة فإن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسمون فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوا تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين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 لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواه النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذئ الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا حلم منكم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 والقواعد من النساء اللاتي لا يرضون نجاحا فليس عليه النجناح فليس عليه النجناح أي ضع نثياههن غير مثبر جامب بزينة وأيه يستعفنا خير له والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأتنوا, أن تأتنوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أماتكم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 أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحهم أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاثا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله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 إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ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 وَذِي أَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيُومًا يُجْعَلُ إلَيْهِ فَيُنَبِّئُونَ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ